باقيه ب إ ذ ن الله دوله ن ا يا كرام والله ينصرها من شرور الغادي هن رجال ا ل د و ل ة د و ل ة ا ل إ س ل ا م هن جنودك يا شيخان البغداد ا ي كالسيوف م س ل و ل ة ب ا ل ر ف ي د ي ن والشم ف ا ي ع ن ا ك على الموت وامددنا ا ل آ ي ا د ي باقيه ب إ ذ ن الله دوله مايا كرام والله ينصرها من شرور الاوغادي سري الله بنا نحو العز يا ضرام و حن حفاد ا ل ف ا ر ك عمر والاجدادي نم قرير العينين يا شيخان الهمم أ ب ش ر بنصر الله و ا ل أ س د الشدادي باقيه ب إ ذ ن الله دوله ن ا ي ا كرام والله ينصرها من شرور ا ل و ا د ي يا شيخ أ ب و بكر يا شيخان المقدم ابشر جنود ا ل د و ل ة في ازديادي بنصنع ل ل أ م ه الامجاد والاحلام وسلاحي في يدي ما ف ا ر ق زنادي باقيه باذن الله دوله ن ا يا كرام والله ينصرها من شرور ا ل و غ ا د ي بانقطع دابر الكفر ذ ا و ا ل ج ر م كلنا في دا شارع رب العباد بان ج ع ل ه م عبره وحطما في حطم わしは翌朝に戻ってくるよ。 والله ينصرها من شرورها لو غادي ب ا ق ي ة ب إ ذ ن الله دوله ن ا ي ا كرام والله ينصرها من ش ر و ر ا